ولمّا أن جاء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 قالوا يا نوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسل بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت, ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جاء هَلْ نَعْلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودِ وَسَوْمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ نَبِيٌّ بَعِيدٌ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه تمكنت وإليه أنيب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 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس البرد المورود, وبئس البرد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا غَلَبَنَا عَنْهُمْ وَلَكِنْ غَلَبُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يدعون من لَا إِلٰهَ إِلَّا مَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تتبيب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 يوم يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ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 ماَا يَعمُدُونَ إِلا كمَا يَعبُدُ أَباءُهُم مِ قبلَلَدْ وَإِن إِا لَوفلُوهم نَصبَهُم غَيرَمَ قُ وَلَقدَدَ آتَلى مُسَلكِتابَ فَخْطُلِفَفيِيه وَلَل كَلمَةُ سَبَقَدْ مِ الربّكَ لَ قُغْيَ بَنهُم فيِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُون وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا فِيهِ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ استقيم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار, النار, النار وما لكم من دون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 وَاصرجَ إِ الله لا يضيع أَجرَ المُحسنين فَلو كانََ القرونمين قَبِلَكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ